وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن حاجة العبد إلى تقوى ربه أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب ذلك أن تقوى الله من أعظم أسباب فلاح العبد ونجاته وسعادته في الدنيا والآخرة ألا فاتقوا الله عباد الله في جميع ما تأتون وتذرون اتقوا الله في جميع الأحوال والتصرفات لتكن التقوى شعاركم ودثاركم من الله علينا جميعا بتقواه وجعلنا من أهل محبَّته ورضاه إن ربي سميعٌ مُجيب عباد الله إن من أشنع الجرائم وأخطرها وأعظمها إثمًا في الآخرة وأشدِّها عقوبةً في الدنيا جريمة قتل النفس بغير حق ذلك لأنها اعتداء صارخ على حق الإنسان في الحياة وإنهائها بغير موجب شرعي ألا وإن مما يبعث على القلق والحزن تساهُل كثير من الناس اليوم بشأن النفوس المعصومة والجرأة على إراقة الدماء المعصومة ولجوء كثير من الناس إلى حل مشكلاتهم مع غيرهم وإنهاء خصوماتهم ونزاعاتهم بارتكاب جريمة القتل وقد تكون الأسباب تافهة والدواعي حقيرة إما لأجل حطام دنياً فانية أو لسوء تفاهم على أمر يسير ونحو ذلك مع أن الأسباب مهما عظمت والدواعي مهما كبرت لا تسوِّغ بحالٍ من الأحوال الإقدام على استباحة الدماء المعصومة فالمشكلات وإن عظمت تحل عن طريق المحاكم الشرعية والجهات المعنية بإنهاء الخصومات والمنازعات وأما أن يُترك لكل أحد أن يأخذ حقه بالقوة وبالسلاح فهذه شريعة الغاب وتعد على سلطة الدولة وصلاحياتها ومما يزيد الأمر خطورة أن هذه الجريمة أعني جريمة قتل النفوس المعصومة واستباحة الدماء بغير موجب شرعي صارت وللأسف الشديد عند بعض الناس ثقافة بائسة ثقافة تعيسة عند بعض الجهلة والحمقى ينشئون أولادهم عليها وكأنها من مكارم الأخلاق وصفات الرجولة والنخوة وكأنها علامة من علامات البطولة والشجاعة وكل هذا من أخلاق الجاهلية وعاداتها وتقاليدها البالية التي جاء الإسلام بطمسها ومحوها ومحاربتها والقضاء عليها ودعا أصحابه أهل الإسلام إلى تعظيم شأن الدماء والنفوس المعصومة حتى لو كان للإنسان حتى لو كان الإنسان حق دمٍ على غيره فإن استفاء القصاص ليس متروكًا إليه وإنما ذلك للجهات الشرعية والأمنية ولو ترك الأمر لكل أحدٍ بأن يستوفي حقه من القصاص بيده لعمَّت الفوضى وفسد أمر الناس وكثُر الهرج والمرج ولعاد الناس إلى الجاهلية الأولى وشريعة الغاب حيث القوي يأكل الضعيف ويعتدي عليه ولسالة الدماء بين الناس إن من مقاصد الإمامة والإمارة والولاية حفظ حقوق الناس وأخذها ممن هي عليه وردها لأصحابها بالطرق الشرعية والنظامية وما سوى ذلك فهو افتئات على سلطة الدولة وصلاحياتها وتعدٍ صارخ على حق ولي الأمر في تنفيذ الحدود والقصاص لقد جرَّب الناس في هذه البلاد في فترةٍ زمنيةٍ حالكةٍ مضت بحمد الله كيف كان الناس يتساهلون في أمر الدماء وكيف كانت الثارات والغارات حتى أنعم الله علينا في هذه البلاد المباركة باجتماع الكلمة وانتظام الأمر في ولاية شرعية أمنت بها السبل وحفظت بها الحقوق وصينت الدماء والعراض أفنرضى أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير أفنرضى أن نعود إلى حياة الجاهلية وشريعة الغاب أيا سرنا أن يكثر القتل وتسيل الدماء لأتفه الأسباب وأحقرها إننا أيها الإخوة المسلمون بأمس الحاجة إلى التأكيد على أهمية هذا المبدا العظيم وضرورة الإعلاء من شأن النفس البشرية المعصومة أيًا كانت حتى ولو كانت نفس غير مسلم وأن الاعتداء عليها جريمة النكراء في حق الدين والشرع والإنسانية بعامة لا بد أن نشيع ثقافة احترام النفوس والدماء المعصومة وخطورة التعدي عليها وفي شريعتنا بحمد الله عز وجل من ذلك أعظم الأدلة وأقوى الحجج والبراهين لقد جعل الله عز وجل قتل نفس واحدة بغير حق جعل سبحانه قتل نفس واحدة بغير حق بمثابة قتل الناس جميعا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وتوعد الله عز وجل قاتل النفس متعمدا بغير حق بعقوبات شديدة أليمة كل عقوبة أعظم من أختها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فقاتل النفس متعمداً يعرض نفسه لهذه العقوبات التي ترتعد منها الفرائص ويقف لهولها وشدتها شعر الإنسان جزاؤه جهنم جزاؤه النار خالدا فيها والعياذ بالله وحق عليه غضب الله وحلت به لعنة الله وينتظره ما أعد له من العذاب العظيم لقد تكاثرت النصوص في القرآن الكريم بالنهي عن قتل النفس بغير حق في غير ما آية في كتاب الله يقول الله عز وجل ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وجعل سبحانه من صفات عباده المؤمنين أنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق وتوعد سبحانه من خالف ذلك فأقدم على قتل النفوس بغير حق بقوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلُد فيه مهانة ومن وصايا الله عز وجل العشر لعباده المؤمنين في سورة الأنعام قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرَّم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون إنها وصية المولى لعباده المؤمنين وحق الوصية لو كانت من أبيك وأمك التقدير والالتزام والتنفيذ والاحترام فكيف بالوصية من المولى العظيم والرب الكريم والخالق سبحانه وتعالى أليق بإنسان يقرأ هذه الوصية؟ ويسمعها من ربه سبحانه وتعالى أن يقدم على مخالفة وصية مولاه والإعراض عنها وفي ختم الآية الكريمة السابقة بقوله تعالى لعلكم تعقلون دليل على أن أصحاب العقول السليمة يحفظون هذه الوصية يحفظون هذه الوصية فلا يقدمون على قتل النفوس بغير حق إن الاقدام على استباحه الدماء وقتل النفوس بغير حق إنما هو شان من من عطل عقولهم هو شان من عطلوا عقولهم فصاروا بتصرفهم في قتل النفوس المعصومه كالمجانين والبهائم مما لا عقول لها عباد الله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معظماً لشأن الدماء منبهاً أمته على خطورة الاستهامة بها فقد كان صلى الله عليه وسلم في غير ما خطبة ينبه الأمة إلى عصمة الدماء وحرمة الاعتداء عليها إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا كما قال صلى الله عليه وسلم في خُطبة الوداع في حجة الوداع وكان صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يُنفِّر قتل النفوس المعصومة يُنفِّر من قتل النفوس المعصومة إلى أصحابه بشتى الوسائل فتارةً يصف صلى الله عليه وسلم هذا الفعل أعني قتال النفوس المعصومة بغير حق تارةً يصفه صلى الله عليه وسلم بأنه كفر كما في الحديث المشهور سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وتارةً يجعل صلى الله عليه وسلم قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب والمبقات كما في الحديث أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور وتارةً يصف صلى الله عليه وسلم قتل النفس بغير حق بأنه أشنع أشنع من ماذا؟ أشنع من زوال الدنيا كلها يقول صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم إنه في عرف البشر لو اعتدى شخص على بيت آخر على بيت آخر فهدمه بغير حق لأطبقت كلمة الناس جميعا على وصف هذا الفعل بالجرم الخطير فكيف بفعل يوصف بأنه أعظم عند الله من زوال الدنيا كلها وفي أسلوب آخر يكره صلى الله عليه وسلم قتل النفس بغير حق لأصحابه وأمته ببيان شنعة هذا الفعل وان صاحبه متوعد باللا يغفر له يقول صلى الله عليه وسلم كل ذنب اس الله أن يغفره الا من مات مشركا او مؤمن قتل مؤمنا متعمدا واذا كان قتل المعاهد الكافر إذا كان قتل الكافر سببا لعدم شم رائحه الجنه فكيف بقتل المسلم من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما هذا في قتل المعاهد غير المسلم فكيف بقتل المسلم الموحد الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفي تصوير مخيف بيَّن صلى الله عليه وسلم أن المقتول بغير حق أن المقتول بغير حق يجيء يوم القيامة وأوداجه وعروقه تشهب دمًا وهو ممسك بناصية القاتل ورأسه فيقول يا ربي قتلني هذا يا ربي قتلني هذا حتى يدنيه من العرش ألا فاتقوا الله عباد الله وعظموا شأن الدماء والأنفس المعصومة في نفوسكم ونفوس أبنائكم وإخوانكم وأهليكم علموهم أن حرمة النفس في دين الله عظيمة وأن الاعتداء عليها من كبائر الذنوب والآثام ومن الموبقات التي توقع صاحبها في غضب الجبار وتدخله النار عياذا بالله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية فاستغفره وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واستمسكوا بالعروة الوثقى لا إله إلا الله واحذروا كلما يبعدكم عن رحمة الله ويوقعكم في غضبه والي من عقابه عباد الله لقد كان الصحابة قبل الإسلام في جاهلية جهلا يتساهلون بالدماء ويكفر فيهم القتل فلما جاء الإسلام هذَّب أخلاقهم وزكَّى طباعهم فصاروا وقَّافين عند حدود الله عز وجل معظمين لشأن النفوس المعصومة نحذرين من اراقه الدماء بغير وجه شرعي يقول في الميز النبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن من ورطات الأمور ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله سفك الدم الحرام بغير حله ايها المسلمون قد يرتكب الإنسان بعض المعاصي والآثام ويكون مع ذلك في فسحة من دينه لكن يوم يقتل نفسا بغير حق لكن يوم يقتل نفسا بغير حق فإنه يضيق على نفسه وفي الحديث لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب من حرام أيها الإخوة المسلمون نحن في مجتمع مسلم يجب أن تسوده الرحمة بين أفراده يجب أن يسوده تعظيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا كان من حمل السلاح علينا فليس منا فكيف بمن باشر القتل عياذا بالله إنك لو تأملت حوادث القتل لوجدت أن معظمها ناشئ من الغضب الذي يستول على القاتل يوم أقدم على جريمة القتل ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب تحذيرا شديدا وقال لمن طلبه الوصية وسالها لا تغضب لا تغضب فردد مرارا قائلا لا تغضب وبيَّن صلى الله عليه وسلم أن الغضب من الشيطان وأن الوضوء يُطفئ الغضب وأن على من غضب أن يقعد إن كان قائما ويضطجع إن كان قاعدا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يذهب عنه غضبه ويعود إليه رشده وعقله أيها الإخوة المسلمون قد يكون بعض الناس ممن يتعاطى المخدرات عياذا بالله أو من هو مصاب بمرض نفسي والواجب على من كانت هذه حاله الواجب على أهله أن يراقبوا تصرفاته وأفعاله ويبعد عنه كل سلاح أو آلة خطيرة حتى لا يقدم على استعمالها فيضر نفسه أو أهله أو الآخرين من عباد الله كما أن أفلام العنف والقتل للصغار والكبار التي تبث في القنوات التلفزيونية لها أعظم العثر في نشر ثقافة العنف والقتل وإن من المتعين مراقبتها وإبعاد هذا النوع من الأفلام عن حياة أطفالنا وأولادنا وعلى القائمين على هذه القنوات الحكومية والأهلية أن يتقوا الله عز وجل وإذا كان على ابن آدم الأول كفل من كل نفس تقتل ظلما إلى يوم القيامة لأنه أول من سن القتل فإن على كل قناة تنشر أفلام العنف والقتل كفل من آثام نشر هذه الثقافة وقسط من آثام من تأثر بتلك الأفلام فأقدم على ارتكاب أمثال هذه الجرائم أيها الإخوة المسلمون لا عقوبة زاجرة للقتلة والمجرمين إلا تنفيذ حكم الله عز وجل ألا وهو القصاص وإن من الجرائم ما يبلغ في الشناعة, في الشناعة مبلغا عظيما لا تحتمل تلك الجريمة تأخير زمن ولا إطالة وقت حتى ينفذ حكم الله القصاص والله سبحانه وتعالى جعل القصاص حياة للعباد ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وذرياتنا وأهلينا وسائر أحبابنا وقرباتنا وجميع المسلمين من كل سوء ومكروه وأن يديم علينا أمننا واستقرارنا وأن, وأن يدفع عنا شر كل ذي شر إن ربي على كل شيء خدير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 اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وارضَ الله عن أصحابه أجمعين وخُصَّ منهم الخلفاء الراشدين ألا إمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وارضَ اللهم عن أمهات المؤمنين وعان التابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وعنا معهم بعوفك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف فيه على المنكر إنك على كل شيء قدير اللهم وأظهر الهدى ودين الحق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 اللهم آمنا في اوطاننا اللهم آمنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم صالحا في رضاك اللهم ارزقهم البطانة الصالحه الناصحه من المؤمنين وابعد عنهم بطانه السوء من المنافقين اللهم اصلح وزراءهم ومستشاريهم اجعل لهم بطانة خير ورشد وصلاح تدلهم على الخير وتعينهم عليه وتحذرهم من الشر وتعينهم على تركه واجتنابه إنك على كل شيء قدير اللهم احفظ جنودنا بحفظك اللهم احفظ جنودنا بحفظك وأيدهم بتأييدك وكلهم بعنايتك ورعايتك اللهم احفظهم من بين أيديه ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم اللهم احفظ في أنفسهم وأهليهم وذراريهم اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل شهداءهم إنك على كل شيء قدير اللهم عليك بالحوثيين الظالمين ومن شايعهم من المجرمين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم اللهم انزل بأسك عليهم اللهم ازقهم شر ممزق اللهم اجر عليهم دائرة السون اللهم اجعل أمرهم في تباب ونكال وخسار وضياع انك على كل شيء قدير اللهم اعد إلى اليمن أمنه واستقراره وجتمع كلمته على الكتاب والسنة إنك على كل شيء قدير اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلمتك في كل مكان اللهم انصر إخواننا في فلسطين والشام والعراق اللهم انصرهم على القوم المجرمين اللهم انصرهم على القوم المجرمين اللهم, على القوم المجرمين اللهم اربط على قلوبهم اللهم قوع عزائمهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم سدِّد رميهم اللهم افتح لهم فتحاً قريبا وانصرهم نصراً عزيزاً اللهم إن الأعداء رموهم عن قوسٍ واحدة ولا ناصر لهم إلا أنت ولا معين لهم إلا أنت اللهم يا غياث المستغيثين يا ناصر المظلومين نسألك في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المشرفة العظيمة ونحن بانتظار فريضة من فرائضك نسألك يا ربنا وخالقنا يا من الأمر أمره والملك ملكه والحكم حكمه يا من بيده كل شيء نسألك اللهم أن تعجل بنصرك لعبادك اللهم عجل بنصرك اللهم عجل بنصرك اللهم علينا في الروس الملاحدة المجرمين ومن شيعهم من الصليبيين والنصيريين الظالمين والصفويين المجرمين اللهم علينا فيهم جميعا اجايب قدرتك اللهم ارنا فيهم جميعا اجايب قدرتك اللهم ارنا فيهم جميعا اجايب قدرتك يا الهنا وخالقنا ومولانا لا ناصر لنا الا انت اللهم اننا نسالك بقوتك وعظمتك ألا تدع لهم سلاحاً في الجو إلا أسقطته ولا بارجة في البحر إلا أغرقتها ولا سلاحاً في البر إلا دمرته يا قوي يا عزيز يا قاهر يا غالب يا من بيده كل شيء يا من يقود للشيء فيكون اللهم إنا نسألك نصراً قريباً وفتحاً قريباً اللهم أرنا في هؤلاء المجرمين عجائب قدرتك اللهم أحصم عدداً واقتلهم بدداً اللهم فرق جموعهم وشتت شملهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم أشغل في نفوسهم اللهم أشغل في نفوسهم وأوطانهم وبلادهم اللهم أشغل في نفوسهم وأوطانهم وبلادهم عن بلاد المسلمين اللهم أشغل في نفوسهم وأوطانهم وبلادهم من بلاد المسلمين اللهم أسلت عليهم في بلادهم الأوجاع والطواعين والأمراض والزلازل والبراكين إنك على كل شيء قدير